مثال هذا، رب العالمين بينا مثال جيابود قال إيمان دارا. دي مثال جياد قال إيمان دارا. واجي مثال شريك مشروكة ماكيب واحترقتين شراب دارا. رب العالمين بصرمان سر يا خصم ومشترك إشكandin. ورب العالمين قال جيابود بصرمانش بصرمان سر يا خصم وجي رب العالمين بينا يعني منافقة بتجيابود عند عم بيقولوا انو كاينه كب سمونه وشباين بوكر ام هين وعد الشيطان مثال قال وقت الشيطان هرمروا ويد بيتو وغنح هرمروا يتكرموا ويتينتكفروا في شيء كفر شو كيا ده ولا تتبعوا خطوات الشیطانی یعنی دیپ بینگا و شیطانی نشن چون که شیطان دنبش دامروی و نیا گناه های دامروی کات خرابی های دامروی کات ادامروید چین تکیه دامروید چین تکوفر اینجا را یک کوفر را دست به کرد و دامروی خراب کرد جارهای نشده کوفر را دامروی سر به دهید چکت دهید درجه برهند داده گناه ها دامروی تیش کت و شهوات و شبهات و ادامروی چه کت ادامروی تیش کوفت کرد هر جاره شايفان رايك كرموبي ساربك ودا رايك كرموبي تشي بناهو حراري كرموبي بسرمان تجاهو يا هوشيال بتقوالزي ووجه هناك شايفاني ولا تتابعو خطوات الشايفاني شايفان ويا جارت عويدي مريتشي كفر بالله من الشيطان يابكي تبشي عوده بلا هنشيطان رجمها زوجتنا نوكا بس جار هاي هر ریکه کاهبی. و نیت جاره هیش نشید و ریکه را کفره را مرVISARE بدیهیت گناهار را مرVISARE بدات. گهینت کره، هاتو گهینت کفره. کمثال شیطانی به این درباره میدم مثال من فقط گلچیا و یک مثال شیطانی افقاله الإنسان خفرت. بیشتر مروی طبعا این را نباید مروی کیه. نباید چه مروی؟ جنس الإنسانه. این الإنسانه لفی خسرین. یعنی همه مرویت ناف ويرش إذ قال الإنسان الشيطان بشدهم مرؤوا وماحاولات قالهم مرؤوا كات كوشلكات وكافر كات فبعزتك لا أخوينهم أجمعين واخترب العالمين الشيطان إنا خد عثمان ولعنة ليكرين يجي ويسين داخل دي بتيح عزتة كماع هذا مرؤوا هما شريكم هما دي السربة إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبدتات مخلص أبي عبادة تاب بينتكن والشرك لالنبي ريا لالنبي أسواء شجرة نشم اسمه نشم السالام. بعدهم مروق رب العالمين هذا شيطان وقت البشتهمو مروي كي جناحه وكوخرابير كي اتمر بتيشي كفر كت. فلما كفر اتمر مروي كفر كت وتيشي كفر بوف. قال إني بريء منك. شيطان ده خل مروي بريكك. قال إني بريء منك. يعني مش شو ده من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون الشيطان يكون وقال <سؤال> الشيطان <سؤال> لما يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون من يكون ده شو كاتا خون شيطاني كده الشيطاني أمشيلي أمشيلي برون. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحقي رب العالمين وعد الحق هنا في أو هنا بنخاله فيها مرب هم حق وبدليل رب العالمين نحن ووعدتكم مشهوا بس بدليل به پیغمبر، به همو چه تک، واس واسبو در این مسار کره، در این مسار در این گو و وعدتو کم کم من وعدتو خرد چلیکم نیش؟ خرد منش کانده من در این گو به شولی بکن و نیاده خوشی بین و نیاده سرفی راز چون یا بری مرنه توبی کن و نیام داده شو کن من وعدت مندانه و همو فس تجبت مني هنقول بچه خداؤه كه؟ بلى. شيطان ما انا بمصرخيكم وما انتم بمصرخية. ناس قاص كمان قوا وحاول كمان ونيا كسل ما شاف كسينيا يا خي يا كفر كلي. جهنم كلي. ونيا من شو لا هنقول يلا. هذا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 هسه ديترس مشكل كل يوم يا جاب مكر شيطان يا رب العالمين قال مروبي شيطان دمر بيتي شي گنحك تيشي كفرت تيشي شبهه كت واحده كل بيسته مربيه اذا كما العالمين هذا المثال هو منافقات جيوبه منافقات جيوبه بين الرباعين فكان عقبتهم دمايكا شيطاني و ذي مروبي شركري فكان عقبتهم دمايكا و هدوكا في ناري هادو لشنط ها ها ها ها ها ها ونا خاف النهي واحد بيشئني أخاف الله رب العالمين ونيا بوشفاعته كات وربعا بهدي العفو كات ونمر ويدش ونيا عذراوي التي تقبلك بالله رب الشيطان يا سر ربهم لا خوازج بالي تكمل من فوق بقي ماش بين بس كله يا هاردو كارش لنايت نايت تقبلك فكان عاقبتهما دمائك هاردو كا أنهما في النار تشكت يداين هاردو دشنا في كيدا نفس أول جهنم دا خالدين فيها حتى تأتي دمن ولكن فيها طبعاً ان يكون هناك شيء اخر هو ان يكون هناك شيء اخر هو ان يكون هناك مشت اخر جزاء ان هم هناك شيء اخر هو ان يكون هناك شيء اخر الشيطاني ان يكون هناك شيء شيء اخر هو ان يكون هناك شيء اخر برهم دش جیو منافقیش وحد جیا شد یا منافقا یعنی منافقا شد یا ام دبشت وانیا هنگو که اینو دهاری کردیا هنگو که اینو سرمان شراینگو کرد. ام دهندی فعال هنگو که این سرمان گوته ما ورنه داشتار ام چجورچه خونه دینه و هکم قدر نکردند در امید دگل هم گوچلین تینه داره وانیا مودینا بین هنگویا بشور لع و ام بین گولین آجین وانیا سبز أفأخفني بواقوتين همو شكرا همو شو عدد الخو جيبا جيناكرا شطب الشيطاني ونيأو وعد الدادة ملوفي جيبا جيناك همو وعد هو وعدتكم فأخلفتكم الشيطاني يقول من, من وعد دانا ويقول من ششكرا من درو قاله وعد الدرو منافقة وعد الدرو دانا كي دانا جيا فكان عاقبتهم أنهما في النار خالديني باهند آبعلامی دیماهی که هر دکه آغوشی جهنمه دیماهی که جیو منافقش کرده هر دکه ناف جهنمیده حال دینی فیها تاتئدی دام نه ف مثال آبعلامی سر منافق و جیو اینا وقت منافق وعدهاینا جیا و دام دهار کاریانگو که اینو بسته وانیانگو که اینو بسر اخیر آبعلامی مثال شیپانیت گلمروی شو بشه طاقت مروری سرای بتو بدم روی تیش کفر و شرکت بشینید بشه داره زیت بریم ان يمشرف وما كان لي عليكم من سلطان يا شيطان اجمع خوتي من بتنا الكباز من من غودا داب شداهج يا يا نباشه بكوكه ف بده جواك بنيام في النار ديما شيطاني جحنا ما دمائي كمنها فقط وجي أشجع كده مفصل على رحمة بيت إردا أغلب او قصايا إناي أو قصاب إسرائيليا أو من ذعابت أبي عبد الدنيا رضي الله عنه من يذكره وحث بن إسرائيليا كيشي بيان بربي صلى الله عليه وسلم من ده في ودي شيء صل على رب العالمين يذكره جياف كيد كير جی عبادتی بو و دکه و نیاد هیتا چیکارم بس بو عبادتی. فشته آوی مروی که شش صلا عبادتی رب العالمینیت کردی و نیا و جلک بیا و ایک الوام روی که جلک مشهور بینن بعبادتی التقاایه. سه برای همون خشک ما باوری نه خشکا خو تسلیمی کسی که اینو دین لای کسی کی امانت این لای عبده فلان كس او عبادة رب العالمين. چونه دانا نلالي بو دانا ودك الجدا نل نفج عبادتي بدا جدا جا عبادتي ودك دير بو خانيك چك دير بلوی كاسنيا اما کس نیا خشکا ملالي بیتو یابتنیا و کچا وقت اما حسکا نلالي تبیتو مهم چه خاله هاي اف عابده او رب العالمين اتكرت شره کر و خانه اکر و رازی کرکو چه ده خب became a man that I贍, and lived in music when he lived in the world. So my kids are the three arguments because my kids were the same Well, no jobs are hard and to come to this side why we trust where Vielenロ lived The kids say yes but it's a responsibility more than I was of course everything hold my تیشی آخفتن بود گل و کچه تیشی اندونیا خانه و بتهجور گرین تخاره و شیطانی بود چش جوان که نیا که تو گل پا رو جور برادر صبروی بید برای وی چو اینکس نیا بود او کرد گناه هاتن اعف افنا نه و نیا پر سری بر و نیا ولی که رو کافر وی چپ کرد هر گل تیک زور حوزه زور تبکه جور کازور که حتی تیشی زیناب وقت تیشی زینابو یافتن که حمله و پیدا بو ها همی چیگه هر کشت همی چیگه هر کشت شیطانی بگو بله خالده رو واس واسه بو این لاده پی حسین بی ميشت. ميشت. ميشت و اونی برای تو یکا تو افشوره ها چه بکرده اونی اوش بو و بند آه کرو آه کرو برای تو یک جا کار نهات حال و مسئله He said that, when I say for文, then please tell me they gave up this God They let him do another Because when he said,のは of course what I am became sure 你一前が朝日には테 pour知 Now what I amаксимically told me Everyone said that if the people are dying in the past Because he said his life do something to a papale But then as of course what happens The people don't do جوره گه دو جورا سه جوره هسه براق رفقه نه دیت بنیا او ویارسته کی هاي نه و نه و دروجا کو دروجا سيرو جانشت را بين ديارسته چون اوجه شيطاني بو دسنشان كينه خونه دا كولا ديت خوشكاو و اينا دره او بو د خوشكاو و طبعا نه خونه دا و دياروش يعني ايش بوها تديات كرم مهم قضيه كا ونيا موزن بو وزاني ولكن حاكمي ورئيسي وقرار هناك في يكون هناك يعني في عابدي من يكون هناك من يكون هناك من من يكون هناك من يكون موكري من خرابيها موكري ومن يكون تشعب كميش من يكون هناك من بس هناك من يكون ببه من يكون هناك من يكون هناك من يقول ليش منيا او بي وقت السجود بوبر لو دي هات كومنشي ده خلاصهم ده نيم اكوشن ميم هل سجود بوبر هو باش تي جهه شريك ليش هاي ادم بس سجوده او وي بشيطان فري فات ادم كنيش اجابه انا با مفسر اهنا اغودي واف قصائل الى انيا هكا معناه شنو يا موافقه قلب باياته دا كشيطان وياك مروه تشليك احمر وسخرهبر لي هسه ريبر الجناح او خرابيها حتى شي كوفر كلي وبشتين الاخير شنو وقت گشت يا مساله خوشناوي ونيش خلاص كته اما هوت اني بري والميكه يقول الشباب ثانيه يعني تعرف شغله هم يچكرين هم يديدن اخو كرين وني على 6 سنوات عباده رب العالمين كدام هو ش سالات تاسيه تنك يبدو اخذ من تاسيه ده كبيان انت مستحق داينك يرا عباداتك تاكيد يا موه هات يا واكبن سرچي ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون عبادات افضل من اجل ان يكون من اجل ان ان عبادات سره بچیت ملوشان دی باج بید چند د تقواب بید چند علمش دلیل مرویه بید آلبجرو نیا که شیطان مصلات سای مروی بوده مرویش لیت مرو آی مرویش بید دی ثبات بد ت مرویه هر وقتی آمپایس علّا سام ایک دعایی آب بود لهما یا مثبت القلوب، ثبت قلی علی دینیک يا رب بخوای تود لمن شلیب کی آه ثابت کی رابطی سدینه مرد به بسرومانش و نیتی به همه‌گا به دعای کات و چجای خو آمین نبید چه چه وقت می‌رساری؟ چه دی سر ری؟ معلومان نیتی بیا هاگال برای خو شه بیا بسرومانه کمر ویدیت برای کمر ویدیا بسرومان سر ری؟ چه معلوم نیت هرکاونی نکرد و برای ما و هندزای نزاین ما کاونی وقتی زایی بود و شون نکرد اما نیاکی فقیر شیطانی پی بیه تحت ساندی و نیا و تیش خیالی لشتال اولینو صحت كات يا چي لاري نو صحت گچند درجه وي يا المين لاديم المروي پيتروي تا قوي و observer المروي پيتروي دموادم تيشي چبو تيشي خلتي بو تيشي تحسين بو تيشي اند بو کو سره چيت مروي شنو وي دسه خو بربراني برائے المروي تي بيو مروچيرکا ديل بيرا بي مروشتال اولینو صحت كات او شني جار اوليشن صحت مروي گونيم مروس بد دوام بلاتګر د مرو برا نه نه گامرو وي هلا د مرو تسليمي کي كات لا سمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أبرا من دب دب آيتنا قرسكتم إيمان دار الجلي وكسرمن بإيمان بحديث نهي. اتقوا الله يعني الحديث ترسن وما بين خو عذاب رب العالمين بردك دانن وديوارك دانن. دناشنا العذاب دو دبينا فارسن عذابه. تقوى هذا اني اوش حرام وجنه وشرك وكفر وابونا حماچ عرفت خلفان زيد حركت الجناحه لذيه توبيتك وعبادته اوش ده واجب رب العالمين واجب بين امري ما يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين اتقوا الله يا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. من قرائ إذا جلّك حرف يا يا قوم يقول الله. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون؟ قال لهم شعيب ألا تتقون؟ قال لهم نوح تتقون؟ يا يا هم خيرك و باشيك دبوتهيد و همُّ الدنيا تتليه كه وآخرة في قيوه الدنيا وآخرة مروف دي دي سخوه وإنيد و همّو باشي يتنف تقوى همّو خرابيك تتليه كه من مسلا تقوى و من الله يجعل له من أمره يسرا أول كيره و الدنيا وآخرة يا رب العالمين دبوت صانيك و من الله يجعل له مخرجة أرزقكم من حيث لا يحدس يعني رب العالمين ببر طن جواد ببر فلاح الدنيا ودركات <تسكت> وكتاب <تسكت> الدنيا من حيث لا يحتسبها رب العالمين رزقها إذا الدنيا ريتها تراك شجرة أو فش الدنيا خارنو وخارنو مال وجل كلاب شتاء شر رزقها الدنيا رزقها علم وسيئ قل الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارة أفقي اتقوا يا لآخرة ده بنا وامل بد بحشته من يحمو بحشته ده منو بد متتقدي الا خلاء بعضهم لبعض عدون إلا برادر الدنيا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 لا مل شيء أبا، آه فريم <لهم الأمرى. تصفيق> لا يعني بلهامو كثك نفسن يعني عامة بلهامو، نفسك بلا سحكته ما قدمت لغدين. يعني يعني بصبع. غدين بس غد. صباح والتنظر نفس يعني بالوساحة كده هم مروفة طبعاً يرى نبى سيسح يعني بس كده وبس كذي نعم عمل كويس والتنظر نفس ما قدمت بالوساحة كده تبيش كذي ببيش خد أبو خبرك ليه؟ يعني أولاً <محاسبة>. أولاً <تصفيق> يعني يعني ما من بين افرو، و نیه و شیش خیش هتی ننداخون از هرچی. بعضی داره بیا يعني صحیحیه کونیه که وقتی چشته باش کردیا بخو خرابش که، چشته خرابیش يعني ولت انظر نفس نظرت محاسبه. اما براش ساعته ساعتی، هل ایک برا منو ف ساعتی و چشته بیش خود افراد که. آیا دن با آخرتی آیا چشته زرایت تر دن؟ هاک اولی نهای فایده تبدن و خزور که و بر دوام با هاک اولی چه می‌نای زرای تبدن با آخرتی کیم که ونهیده لغدین طبعا ایران علی بو صبح بس ایرا مثلا کپر رجایمتریا بو نوی رجایمتش کلا صبح غدین طبعا اول روزجی اول روزملوفت دادهت چونکی یا چشیدنیا روزکه یا چیه من زیگه اولی وکیه کسیم فصله مش دربر العالمين، قلای دار بو قوتي ينزي كيري اقتربت الساعه وانشق القمر من اقترب للناس حسابهم ها كير نذكرها تا غانديا كيري ارجوك <سؤال> يا صباي بتنه غدين ومنت قاله شو شيكوتي غوتياري هوتي هذا امر الله هذا امر الله <سؤال> <سؤال> <بارك> يعني شيء اتمره ها يعني هوتي يا ودي بس اشنو هوتي طبعا يعني هذا رجاء قيامته بس إيش تناه دي بس هو قديم وقوعه آه. يعني تشين جش... كده وجاء ربك والملك صفّا صفّا ربته أتيام محمد صعسميهاتي والملائكة شرايص ريزاب وشتين أحوله رجاء قيامته شون چه شکل دنیا دی چه هست؟ افراد چه بفهمد چه تا به چه فعالیتی کاری ما از یه هاتی کاری نه؟ ما قدمت لیغدن یعنی با صبح چون که چشخت دنیا و چشخت دنیا و چه لعاتیش آن ازیکیش بی. طبعاً اگر صبح بیم و نیابم هم حساب بود کمی عالی صبر ده هو کمد ده هو کمد ده هو کمیم من حوازه ری آخود کد بسمر جناب هامی گفت من حوازه ری آخود کهی بروجات دی وعو اعروجاتو تیدا بیشتوهتی و حوازه ری خوش کهی بکره بروجات امتیعی شانزیک ال همگو نه وقتی شرط دنیا دا ادار خواه بیدونیا دوره منافق نی دورة جیان نی دورة فلان نی دورة مکافرا و مشکوک نی كيف يقولون يا <تصفيق> أيها الذين آمنوا إما دارا مرحبتون ومرحبتون في عمله خوب من جلك يقولون واتقوا الله يعني دي جلالها تتأكيد کرن واتقوا الله يعني كان تقواه خده بكان وخده أول سلحك ماهو فتو الله يغنى يغنى ابا هكما يعني, يعني شرزه جون ويجي هودو يغنى همو بو مصر يغنى وسري هكما تو شرزه هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى هدى في سورة البقرة يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغربي يقول بر، خير، وباشي، أموت ودنيا تبارحوا بكاكرة مشرق والمغربي أبدا جيوا ودنيا ترى الدنيا أخرى ودينكو بيغمبري صلى الله عليه وسلم رب العالمين يقول بيغمبري باريخو الخدسي والدين باريخو بكاكرة كعبة رب العالمين يقول دين هموت كنية همو قبل نية قبل أيكل جزئي تيا ليكل جزئي دينية ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأات المال على حبه ذوي القرب وذي تام والمساكين ومن السبيل ربه عمين وتيابا خير ما ليس البران ولكن <تصفيق> الله الرحمن بالله واليوم النبي او لا شيء هم بحثت که یه؟ بحثت که یه؟ چیز بجید؟ خدا للمتقید اوه همو دهیل سهنده که اوه من روی خلاص کرد دنیا و آخرت چیه؟ تقوی عبرانمین یه به هنده های که جای که من روی ها گاله بو وانیه ملاحی گره که همون دکه باشه است که خراب می‌گه. اینو یه برادر ولله ملایم همونی که قبلاً تقوه، تقوه، تقوه با، با خود دین همون تقویه بود. دین تقوی. تقوی هم وایش ده، همون تقوه. عقیده ونیا ده ده اخلاق ده هم مشتکیده چیا؟ الله ربوعام جای ان الله خبير ابامي اشارذر بما تعمل او عملهم كان شيء دي حسابهم وش كان اشارذر هم مو في عملهم او انكو بوكي أو او جناحهن بوكين او شويه باشر بوكين كان بو خده كنا هم مو عمليش دتفونغو يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ولا تكونوا كالذين نسوا الله رب العالمين بيكري شيار بن مكيوكسنا كان رب العالمين بيكري دين رب العالمين بيكري عبادة رب العالمين بيكري فأنساهم أنفسهم يا رب العالمين عقوبتهم أو ليش <تصفيق> يعني انا طول اليوم تقعدت متو ذاه كنت اخطيها يا ما لهش داعي يا ما لهش داعي طول احنا كنا اتفقوا يقولوا كانساهم انفسنا بنجنع ولا بنتناقن وكان يا ربي وقت كنت نفسك اخذ شي امكن بير كانه ايش تنصاب بكره ها يعني اشتي انه قد كو فائدة خر زار الهی نبی و اخراب ترین عقوبه بر عالمین ده به خورد میگه که رب العالمین ايش اگر گیانی دهتم رو بی درد جرم رو دیگه چیکار رب العالمین دام رو بی نیازی رب گلا کاسونیه پیچیدوتن فقط به جای اون وعده به خورد توبه کردن به ونیه جو جوابیت داد دنیا مروست به شوار بده بدن یکی ده ايش اگر بوهد و نیاد دی بخو بیشیابید و تاوبه کرد و در عمل صلاح و گناه پرید. ای کی و نیاد دی ایشک بده بهت مالی و مالی ویده کم بید. و نیا بایدی بخو تاوبه کرد و بعد گری تاب و نیا حس ب خرابیا خوب کرد. ای کی ده تو خرابیا اگر بده دنیا ات ای کی ویده مرید. ای کی نزیکی ویده نخوش بیل گردد. بایدی سبب وینده بخو چک کرد. خود تاوبه کرد و بعد گری عمل صلاح کرد و گناه حاصلی. اما خراب ترین ايش رب هذا هو ماذا يفعلون رب العالمين ماذا يفعلون هذا هو ماذا يفعلون هذا هو ماذا يفعلون هذا يعني ماذا يفعلون هذا هو ماذا يفعلون هذا هو ماذا يفعلون هذا هو ماذا يفعلون هذا هو ماذا يفعلون هذا هو ماذا يفعلون ر برام این بیشتر از بونگو بیشم کی مروده همه خسارت ترند؟ اول نمیدنیاید شریت واچ نه بال نساعیون فی الحیاتی بندی نه او شریت آبگر هم میکنه همو خرابینه و گناهان وی او شریت بالن سرنگ حقنه و آخوش ولک حساب کن و هم یحسبون که يحسنون محسینون صلاح آخوش بیشن او شریت آبگر نلیقو حساب کن او همو چهترن ولی اگر یک دهاشتی بیت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 مرد به صرمان تیلیه شیار بی، خوش شیار بی، نفس خوش شیار بی. اشتیارم الله علیه ما ول نفس ما قدمت لیق دین. به هیک صح کنه کانگود چه بو روز خیامت پیش خدا ورای کیه؟ تی شیاب و وکیوانه که به خودی بی کی. نخو تو خودی بیر کی؟ اف عقوبت مردیه، و اف عقوبت تو هستیش الحمد لله. هم حال تو این سایده ول الله الحمد لله ربوعنش هلا ولا بشية، هلا أبوشيا، أبو فما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمي. أبا عامل مش لكامن ملو في امتحان كبر، الدولة ماندية وبرفريه بيجي؟ بيشتغل أبو عامل من ك شو منك؟ قادرة قادرة من من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 مال دنیا دبودی که این دبوده که اینه و حتی اچیه که این تا پهیل آقچن. ایش سنا صدری جم من حیف ولای علامونی. آنیم دیار رباب دنی. سری خرابی ویده نی خاله ی ورش رباب عامل چی گفته؟ می باشی آگر کرد، باشی آگر کرد. حتی سری هندی چی؟ فانسا هم، انفس هم. به هند رباب می بچید. همدیال و که اینکو آو خوبی کنم عاجش تا هایت خدا بیت کند دین خدا بیت کند و ربع عالمی به عقبا و یا معاون داد ربع عالمی مال پار زیت همه فاسق همچین دلیل بن امر خدا و امر پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم همچنین قاصون لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة ربع می‌شود و کی اکنون همه فتنه ناف آخر جهنم دارن ناف عذاب و و نهلا کدای وهو كسيجنا ناف بحشته دا وناف خوشيه ووهر ما نفد ناف نب ذي بحشته دا. شو جرى وكيه هني؟ دي عذاب ونخوشيها تعتيد بنا، وأبشر خوشي ووونعمته رب العالمين أصحاب الجنة دي، أو كن ناف بحشته هم هم أما أصحاب النار هم الخاسرون، أوي ناف أجري جهنم أجري دعوة لنا، هم هم خسارة وهم عذاب ونخشل بوايا، فعم برشلاب رامي أذا جددي بهندية، بشراب رامي موجود يا ما شيار بن هكاي وانا كنا بالخديت بيت كان، يقول يا أبي الخديت بيت كان ده بناتشى، إيش الناف أجري جهنم ميدا، وهاي تقوى الخديت كان ده ناف كيردا، إيش الناف بن وينيا البارن قبازرنافي ماشيها إيه بيج وينيا اللاليماء إيه هاي بيج كلش وينيا جهنم جهنم إيه في آخف نية كده اللاليماء شو اعتباره أبو شيء مثلا بحشت يوجهنمها إيه قال أي جرا دبني مرؤوف ووينيا آخف ناد بيشت بابا خو إيه قصاب بيشت بابا خو إيه إحدى بيشت تزانيه وووأو هني توخسر بيجيتيه تا بابته بابته ما هو نزاع بدوياه ببوده دیش نه؟ آنی گناه کمودن؟ آنی همی مرغ به نه؟ این گناه کمودن؟ آفرین برازیل کردنیه، اون دش علی وانه. هندت ونیا سرچوی و هندی عصابی بیونیا اگر خونم ما، اگر ما که که کیه، ما بابیه، منونم براییه، دنونم دویکویه، ون هریکه وابی. و هندش آبادعلمین بجید، ونی اونا دنبت خودل بیر هدولا ریواچ نامینید فرق جدا ایم ما بینشون چطور نامینید و بینشون به حاشیه جهنم به هند ربعمی بیروت این تبعش تو لای استادی اصحاب نداری و اصحاب جهنم دشیار خوبان جهنم که یک جا مرغی تبنی نیا عمری بهتر همایت دنیا دخوشی برد آدم بهتر همای و نیا عمره پر خوشی و نیا عمد ربعانیده ایج جا جهنم اینه دلیل توالله ما را عیت خیران قطع نعیمن قطع بیشتر امکانی که دوجا چی جانه چ خوشی ایدا و دنیای ده همو خوشی دیدی یو ایک مروه دنیای ده همو نخوشی و مصیبت و عذاب و نیا دل ده سئیدیتی دیگه نه بحشر ده این ندری دبشت چور نخوشی تی نا دبستر والله ما رایت بؤسا قط و چی جمع چ نا ایدا خوش جمع نخوشی نا ایدینا فقط یاو خوشیا و لحظه اوو مروه خیتی دا ایو نخوشا هم ده چیکر همانی بی و آخر مرور وی منی احنا دار صار خوشیش اول لحظات کناد جهنم داد و این نداره بیش از میشنادیتیا. منی ویا خوشی دنیو اده همه دبیر کبران در بعضیم بیرامتینتبه. منی او بیش تماشیار بن. منی چجرا اف فرق جدا النابی دلبیران ها گو بچید. النابی تو مربی این دبیر کن. کو قط وکی اخنی نه وقتی ناب بحشت و جهنم بحشت تو جهنم. منی چجرا وکی چینه جلگجلگی اندک دیارن جلگجلگی اندک فرقن و نه آمد ناف به حاشته دارم و گفتن آمد خوشیه دار و ناف خدای دوست داده تند و آمد جهنمیج دار و ناف عذاب دار و نه و ناف نخوشیه دار و هر دوکیش هت هت هتی دهن هت هت هتی دبند ربعمش به شکل زراعه کن کل خوکی حل